عليها حافظ، فاليَضُر الإنسان من مخلقه خلقه خلق من ما يدافع، يخرج من بين السلب وتره. إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجل والأرض ذات الصد إنه لقول فص وما هو بالهز